الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتذنا لهم عذاب نليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنظام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 اغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ان الناس انا لكنود